أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين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 ومنه شجَّب وَمِنْهُ شَجَّرُوهُ فِيهِ تُسِيمُونَ يُبْتُلَكُوا بِهِ الزَّرَاعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْحَبْتُونَ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 يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 لكم تهتدون وعلى ماات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَجْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 من القواعد فخر عليهم السقف منهم فوقهم وأتاه العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أي نشركى الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوافه الملائكة الظالمين أنفسهم فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله علِيم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم انما خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا ولداه الاخره خير ولا نعمداه المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون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 اللهم <سؤال> ما عبدنا من وحده من شيء من شيء نحن ولا آباؤنا ولا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 بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنه انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون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 يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائم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 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Dallahu, لَتُسْأَلُنَّ عَمْ ما كونتم تفترون ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كذيم يتورى من القوم من سوء ما بشّر به. أيمسكه علىه لَأَمْ يَدْسُهُ فِي التُّوَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترك علينا من دَبّ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم يُنَاسَعُ لا يَسْتَأْنخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ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 الفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي تلفوا فيه وهو دوم ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون والله أرسل من السماء.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 مسقيكم مما في بطونه من بعين فروث ودم اللبن خالصا خالصا سائضا الشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكر ورزق حسنا إن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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جعل لكم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 Dharab Allah, mazhalan, hadza mamluk, Allah yqdur pada shayin, wa maruzquna hou minna rizq alhusna, wa maruzquna hou minna rizq alhusna, fahu yufqu minusirah, Alhamdulillah لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا آلْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مولاه أينما من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو وأقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم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 في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيون لكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتعا الى حين والله جعل لكم مما خلق و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابين تقيكم الحر و سراب و سراب يتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاء be.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 يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولاهم يضارون وإذا رأى الذين أشركوا شركائهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو الذين نَنَجْعُ مِن دُونِكَ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّ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 مَتًّ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا على هؤلاء أزلنا عليك الكتاب بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والموكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكثو تتخذون أيما لكم دخلهم بينكم أم تكون أمة أم تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبنونكم الله به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 ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذون أي منكم دخل بينكم فتزلقتم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدّت بع سبير الله ولنكم عذاب عظيم ولا تشترون إِنَّ اللَّهَ جَمَعَ نَقِلًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا ومن الله باق ولنجزين الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Man yang berbuat saleh minzakir atau ta'wih, dan mukmin, fala nahiyaNnya hayat yang baik, dan la najizyaNnya anjarnya dengan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Jika engkau لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِشِرْكٍ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا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 ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان وهذا لسان عربي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 من كفر بالله من بعد إيمانه. أَلَا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُستَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ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 ما عملت وهو لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ثم إن رزقها عارضها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والقهر في بما كان يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم إياه تعبدون إن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 Sesum Yzulimun, Thumm Inn Rabbk Lilladzinn Amilus Sura Bi Jahalum, Thumm Ta'bu Min Bagd Zalik, Wa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 مستقيم، واتيناه في الدنيا حسنا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفه وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه.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 والذين هم محسنون